الدعاء للمريض في عيادته يقول لا بأس طهور ان شاء الله ويقول اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات فضل زياره المريض قال صلى الله عليه وسلم فاذا عاد الرجل اخاه المسلم مشى في خرافه الجنه حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمه فإن كان غدوه صلى عليه 70 الف ملك حتى يمسي وان كان مساء صلى عليه 70 الف ملك حتى يصبح دعاء المريض الذي يأس من حياته يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا اله الا الله إن للموت لسكرات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 الطين المحتضن من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه